الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الثالثة من مسائل الآية الرابعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة حول ما قاله الأئمة والعلماء في السفر في شهر رمضان فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي أورد الإمام ما قاله العلماء من أن المسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنيه بخلاف المقيم ثم أورد ما قاله الحسن البصري يفطر إن شاء في بيته يوم يريد الخروج وما قاله أحمد يفطر إذا برز عن البيوت وما قاله إسحاق لا بل حين يضع رجله في الرحل ثم عرض ما قاله البعض لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره وأخر ما قاله الإمام في ذلك أنه أورد قول أبي عمر إن الله سبحانه قد أباح للمسافر الفطر في الكتاب والسنة وأما قولهم لا يفطر فإنما ذلك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا بالله الله والله أعلم وقد ترجم البخاري يرحمه الله على هذه المسألة وساق الحديث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ أوسطا ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان وهذا نص في الباب فسقط ما خالفه وبالله التوفيق وفيه أيضا حجة على من يقول إن الصوم لا ينعقد في السفر قال ابن عمر من سام في السفر قضى في الحضر وعن عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال به قوم من اهل الظاهر واحتجوا بقوله تعالى فعدة من ايام اخر على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وبما روى كعب بن عاصم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر وفيها أيضا حجة على من يقول إن من بيت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذر وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر فإن أفطر عامدا من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال إن افطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز منهم المستوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة إنه لا كفارة عليه المسألة الرابعة اختلف العلماء في الأفضل الفطر أو الصوم في الصفر فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما الصوم أفضل لمن قوي عليه وجل مذهب مالك التخير وكذلك مذهب الشافعي قال الشافعي ومن اتبعه هو مخير ولم يفصل وكذلك ابن علي لحديث أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قال الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وروي عن ابن عمر وابن عباس الرخصة أفضل وقال به سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق كل هؤلاء يقولون الفطر افضل لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المسألة الخامسة قوله تعالى فعدة من ايام في الكلام حذف اي من يكن منكم مريضا او مسافرا فافطر فليقضي والجمهور من العلماء على ان اهل البلد اذا صاموا تسعة وعشرين يوما وفي البلد رجل مريض لم يصح فانه يقضي تسعة وعشرين يوما وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حي انه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الايام قال الطبري وهذا بعيد لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقل فشهر من أيام أخرى، وقوله فعدة يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده كذلك يجب ان يكون حكم افطاره جميعه في اعتبار عدده المسألة السادسة قوله تعالى فعدة تقديره فالحكم او فالواجب عدة ويصح فعليه عدة وقال الكسائي ويجوز فعدة اي فليصم عده من ايامه وقيل المعنى فعليه صيام عدة والعدة فعلة من العد وهي بمعنى المعدود كالطحن بمعنى المطحون تقول أسمع جعجعة ولا طحنا ومنه عدة المرأة وقوله تعالى من أيام أخر قيل إن اخر جمع أخرى كانه أيام أخرى ثم كثرت فقيل أيام أخر وقيل إن نعت الأيام يكون مؤنثا، فلذلك نعتد بأخر المسألة السابعة يا إخواني اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدار قطني في سننه فروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت فعِدَةٌ من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات قال هذا اسناد صحيح وروى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان صمه كيف شئت وقال ابن عمر صمه كما افطرت وعن محمد بن المنكدر قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال ذلك اليك ارأيت لو كان على احدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يعفو ويغفر. إسناده حسن، إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. وفي موطئ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا. من أفطره متتابعا من مرض أو صفر. قال الباجي يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب. ويحتمل أن يريد الاخبار عن الاستحباب وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء وان فرقه أجزاء وبذلك قال مالك والشافعي والدليل على صحه هذا قوله تعالى فعده من ايام اخر ولم يخص متفرقه من متتابعه وإذا أتى بها متفرقه فقد صام عدة من أيام اخرى فوجب أن يجزيه وقال ابن العربي إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق المسألة الثامنة يا إخواني لما قال تعالى فعدة من أيام أخر دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان لأن اللظة مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن اقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص وزيادة بيان للآية وذلك يرد على داود قوله إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبه فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها لأن الفرض علي أن يعطق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق، كما يبطل في من نظر أن يعطق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره وذلك يفسد قوله وقال بعض الأصوليين إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزم والصحيح أنه غير آكم ولا مفرط وهو قول الجمهور غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنيه. فيبقى, فيبقى عليه الفرض المسألة التاسعة من كان عليه قضاء أيام من رمضان فملت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر امكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التاخير المسألة العاشرة فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضي فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق نعم وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا